ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دستاها كذبت ثمود بقواها إذ بعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بهم فسواها ولا يخاف عقباها